111. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنهم بنيان مرصوص 112. قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 119. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 110. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 111. وبشر المؤمنين 112. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله